Hatmi Şerif okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik Cüz 2 Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> سيقون السفهاء من الناس ما غلاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمورب يهدي من يشاء إلى صراط وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ليكون الرسول عليكم شهيدا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ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 قد نرعت عن بوجهك في السماء، فلَنَوَلِيَنَك قِبلَةً تَرضَاهَا، فَبَلَّ وجهك شَطْرَ المسجد الحرام، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَبَلَّ نُجُوهَكُمْ شَطْرَهَا.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 وما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما ذعبهم بتابع قبلة ذع ولئل اتبعت أهداءهم من دع ما من العلم إنك إذن لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا من لا يكتمون الحق ذههم يعلمون الحق مر ربك فلا تكونن من المُنتين ولكل ورعة هو مُوَلِّيها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خررت فبل ورهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعمدون ومن حيث خرجت فبل ورهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فبلوا وجود هَكُم شَطَرَهُ لَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُم حُجَّة إِلَّا لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا بِنفُسِهِمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ فَخَشَوْنِي بَلِ امْتِنَعْتَ عَن نِّعْمَتِي عَلَيْكُمْ بَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا بيزككم فيعلّمكم الكتاب والحكمة فيعلّمكم الكتاب والحكمة فيعلّمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم، اشكروني فلا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَعُونُ لِمَنْ قُتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْفَاتٌ بَلْ أَحْيَاهُ عَلَيكِ لَا تَشْعُورُونَ وَلَا شيء من الخوف والجوع ونقص من الأفواه والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا. 122. وإنا إليه راجعون 123. أولئك عليهم صلبات من ربهم برحمة وأولئك هم المهتدون إن نَصَفَا النَّرْدَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَمْ عَتَمَرَ فَلَا نَاحِ عَلَيْهِ أَنْ يُطَّذَفَ بِهِ مَا وَمَنْ تطذع خيرا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ إن الذين يكتمون ما 119. كتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون 110. إلا الذين تاهوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم <تحكي> إن الذين كفروا وما توبهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس ألمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن في خلق السماء وال earth باختلاف الليل والنهار والفق ال التي تجري في البحر تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله السماء من السماء بما إن فأحياه الأرض بعد موتها فأحياه الأرض بعد موتها وبرز فيها من كل دابة لتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعظمون ومن الناس من تخذوا من دون الله أعداء يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حباً من الله، ولم يرى الذين ظلموا.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 114. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا 115. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم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 إنه لكم حذر مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء أَن تقولوا على الله وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَانُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْضِنُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 122. إن آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون 123. إنما حرم عليكم الميتة وما أهل به لغير الله فمن ارطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه إن الله وسور رحيم إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في ولن يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشترطوا ولا لتب الهدا والعذاب بالنار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 ذِى ذِبٍ قُرْبًا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِى ضِيقٍ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا فالصابرين في البأس إذا الضرائب حين البأس أولئك الذين صدقوا فأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم بصاص في القتل الحرد بالحد والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ضأذا إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم فَمَن فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في الغصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِبَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوثِ حقًّا عَلَى الْمُؤْتَقِينَ فَمَنْ بَتَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنْ ما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من صنجنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 فعثة من أيام الأخر وعلى الذين يطيقونه فرية طعام مسكين فمن تطذع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم 111. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى بل فمن شهد منكم الشهر فليصب ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر بلا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكت بِرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ لِي 113. منوبي لعلهم يرشدون 114. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى لسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم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 ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن بأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وَلَا تَأْكُنُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُرْدُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّابِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَنُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قل هي مباقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى فأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون ذقاتبوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم فلا تعتادون ان الله لا يحب المعتدين فاقتلهم حيث ساقفتموهم لا اصلجوهم من حيث اصرفكم وان فتنة انشدت من القت ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاغتلوهم كذلك جزاء كافر فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فقاتبوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عذبان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص فَمَنِ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَأَنْفِعُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْعُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْبُكَةِ وَأَحْسِنُوا إن الله يعب المحسنين وأتموا الحكم العمرة لله فإن أحصدتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففذية من صيام أو صدقة أو سكر فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحق فما من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحق وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهبه حاضر المسجد الحرام فاتقوا الله واعلمون أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج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 فإذا أفوتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الله ما أفير من حيث أفظن ما سوى استغفر الله إن الله غفور رحيم.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 ما كسبوا فالله سريع حساب باذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وَمَنْ تَأْصَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ التَّقَى فَتَعُلَّ اللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّكُمْ إلَيْهِ تُحْشَوُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَلْبُهُ فِي الْحَيَاةِ دنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصاة وإذا تبلى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث بالنسل والله لا يحب الفساد وَإِذَا ضِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَمِئْسَ الْمِهَادِ وَمِنَ النَّاسِ بَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِعْتِوَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ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 بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من العمام والملائكة ذروي الأمر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 ذُنْيَنَ لِنَّ لَدِينًا كَفَرٌ حَيَاةُ الدُّنْيَا بَيَسْقَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَنُقِذُهُمْ يَوْمَئِذٍ مَا ظَلَمُوهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَانَ النَّاسُ أمة واحدة فبعث الله نبيين بشرين وذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلافوا فيه فما اختلف فيه إلا الذين أُوتوا بعد ما جاءتكم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما فِيهِ فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب 110. يسألونك ماذا قُلْ مَا أَنْفَرْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَرْبِينَ وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِيرِ وَابْلِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ فتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم فالله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير بصد عن سبيل الله وكفر به بل مسجد الحرام وإصراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من وَلَا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرتدون عن دينهم إن استطاعوا وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ بَكَافِرٌ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 <تصفيق> لَئِن كَرُذُونَ رَحْمَةَ الله وَالله هو الغفور الرحيم يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا مَإِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ من ويسألونك ماذا ينفعون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخذابكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن إن الله عزيز حكيم ولا تكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا أمة ملة خير من مشركين ولو أعجبتكم ولا تكحوا المشركين حتى يؤمنوا 117. ومن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة فالمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هم أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقرضوهن حتى يظهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحبت ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم فقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعل الله عقدا لأي مادكم أن تبرو وتتعوذ تصلح بين الناس والله سميع عليم. لا يآخذكم الله إلا بفي أيمانكم ولكن يآخذكم بما كسبت قلوبكم بالله غفور حميم للذين يؤنون من نسائهم تردص أربعة أشهر فَإِنْ فَأْوُ فَإِنَّ اللَّهَ غَسُورُ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بَلْ مُقَلَّقَاتُ يَتَعْتَصُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةً وَلَا يَعِنُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَدَعُوا لَهُنَّ مَا حَمَلْنَ فَإِنْ أَرَادُوا لا ح ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف بين الرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم الطلاق نرهان فانساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وَلَا يَحِلُّ لكم أَنْ تَأْخُذُوا مما آتَيْتُمُوهُمَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يُخِيْمَا عِدُودَ فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا تنح عليه ما في ما افترت به تلك حدود الله فلا تعتدها اللَّهِ فَهُوَ لَأَكْهَلُ الْضَالِّينَ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليه ما أيم تراجع إن ظن أن, أن قيما عدود الله وتلك حدود الله يبينها لِقَوْمٍ يعلمون وإذا طَلَّقْتُمُ النساء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أو يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزبا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعذكم به باتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا 119. أن ينكحن أزواجهم إذا تراضوا بينهم بالمعروف 110. ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأغهر. فالله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كابلين لمن أراد أن يتم الرضاعة فعلى المولود له رزقهن لا تكلف نتس إلا رسعها لا تضار بالدة بولدها ولا موجود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاغر فلا دناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا دناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعرض وَتَقَ اللهَ اعْلَمُ ان الله دِمَا تَعْمَدُونَ دَصِير وَالَّذِينَ تَمَتَّعْنَا مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَدَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا ذَنبٌ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِمْ إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا ذَنبٌ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ نساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونه ولكن لا تبعدهن نصير إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله 110. فاعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه 111. فاعلموا أن الله رفور حليم لا جناح عليكم إن وطلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المغتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَلَا مَا أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً فنصف ما فرضتم إلا أن وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَقْبَى وَلَا تَنْسَبُ الْفُلَانَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ دَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ الْمُسْتَاضَدُونَ لِلَّهِ قَالِتِ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتبفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم 111. بتاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم من معروف والله عزيز حكيم 112. وللمطلقات بتاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك نبين الله لكم آياته لعلكم تعظمون أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوثٌ حَدَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ بُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَغْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ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 قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله فقد اخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم الغتال تولوا إلا قليلا منهم فالله عليم بالظالمين فقال لهم نبيهم إن قالوا الله قد بعث لكم طالوت مذكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يئت من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده دسطة في العلم والجسم 124. فالله يؤتي ملكه من يشاء والله باسع عليم فَقَالَ فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية من ما إما ترك آل موسى فآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مقتلكم بنهر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 فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجِهَادٍ مُتَوَدٍّدٍ قَالَ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً 119. كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين 110. ولما برزوا لجانوت وجنوده قالوا ربنا أفروا علينا صبرا وثبت أقدامنا من سُما على الظلم الكاثرين فهزموهم باذن الله ذا قتل داوود جالوت واتاه الله من كبل حكمه بعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس 119. ببعض لفسدت الأرض لكن الله فضل على العالمين 110. تلك آية الله نتنوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم Hatmi Şerif okuyan Kurra Hafız Mehmet Çeliği